ذلك بأنهم شاق. ق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْقَابِذِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 119. وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بناء حسن إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تاتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فياتكم شيئا ولو وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيع الله ورسوله ولا ولا قالوا لا إن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 113. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 114. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 ولو أراكهم كثيرا لفشنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات السدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطي الله ورسوله ولا تنازل